وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِشِمَائِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّ لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واقداركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسولم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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَبْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ انما حياه الدنيا لعب وله وان تؤمن وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالفوها يحكم تبخل ويخرج اضغانكم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 وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدَّ الْقَوْمُ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ